يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يثارعون في الكفر لا يحزنك الذين يثارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِنَا آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَا وَضَّحَهُ يَقُولُونَ يَقُولُونَ إِنَّنَا قَدْ سَمِعْنَا هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ توتوه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 وما عون الكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فحكم بينهم أو اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم إن الله يحب المقشقين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا تَاوَلَاتِهَا هُدًى وَنُورٌ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَلَحْدَاعُ لِمَا اسْتَحْفِظُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فلا تخشعوا الناس واخشعون ولا تشتغوا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ما قاتلنا عليهم فيها ان نستوي الناس والعين بالعين ولن فبلن سون الاذن بالاذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاف فمن تفجط به فهو كساره الله ومن لم يحكم بما الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آفارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه من جيل هدى ونور لما بين يديه من التوراة وهدى وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل المنجير بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما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 لَا اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً تَوَّاحِدَة وَلَكِن يَبْنُوا قُمْ فِي مَا آتَاكُمْ الله الْخَيْرَات إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كنتم فيه